إن الله يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما به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 إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَنْزَلَ اللَّهِ وإلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودَ فَكَيْفَ إِذَا هم مصیبت بما قدمت ایديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 أغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حِذَّكم فانفروا شبَات أَوِ انفروا جَميعا وإن منكم لَمَن أنّ فإن أصابتكم مصيبة، قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا.